لو كنتم تعلمون قالوا ربي إني دعوت قومي ليلا ونارا فلم يزدهم دعائي وإني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسربت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء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 ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ظلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلون رف فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا